بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سينقاف كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله الله العزيز الحكيم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 لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُم مِنَ الْدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحٌ وَالَّذِينَ أُوحِي نَاءِ وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم أن أقيم الدين ولا تتفرق فيه.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 ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع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 الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحجون في الله من بعد مستجيب له حجتهم داهظة حجتهم داهظة عند ربهم عليهم غضب ولهم عذاب شديد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 أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنا إن الله غفور شكور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 من دون الله موالٍ وما لكم من دون الله موالٍ ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إِيَّاْ شَيْئَ سَكِنِ الْرِّيَاحَ فَيَطْلَعَ الْرَّوَاقِدَ عَلَى ظَهْرِهِ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 من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَالِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِذْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ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 وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مِن سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَافِ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 وَمَن يُقْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلِ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مرد له مِنَ اللَّهِ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مرد له مِنَ اللَّهِ وما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير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 فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ